قالوا تحب محمد قالوا أتحب محمد فأجبتكم فأجبتكم إني بحب محمد أستعبد صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد واكتبوا بالنور احرفه وسطروا حب بغ مهجتي بدمي محمد محمد بشر في نوري في طغرج ملك محمد بشر في نور قمر في طغري ملك يمشي على قدمي. محمد بشرت في نوره قمرت في طغره ملكت يمشي على قدمي